اه اهلا يا اختي اا ايش هقد طيب اا أه... انت روان صح <تصفيق> الزرده انا أه... خلاص اسمي زادك روان اسمي زادك اا ازه انت من صادري روان روان, روان. <تصفيق> ناي خلاص والله ما عندي شيء انا لا ادري بس احب ان يصارف معك و اشوف اخبارك كذا و يعني اسأل عنك اليوم ازدد يعني اشوفك احب اشوف كذا تضحكين و يعني انا اشكرت اه oh, yeah. عندي شيء اقوله اه انا <تصفيق>